الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا محمد من النبيين وامام المتقين وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين اما بعد هذه هي الاربعون النوويه نبتدئ دروس هذه الاجابه في هذه الليله ليله السبت الخامس عشر من شهر ربيع الاول سنة إحدى, وأربعين و... سنه إحدى وعشرين واربعمائه والف ونسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا ثم نرحب باخواننا الذين قدموا لحضور هذه الدروس ونهيئهم بما من الله به عليهم من الثواب الجديد حيث قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وسلوك الطريق للعلم ينقسم إلى قسمين الى سلوك طريق حسن كان يأذي الإنسان من بيته إلى المسجد لحضور الدروس والثاني نعم كان يطالع في الكتب ويذاكر مع العلماء وكلا الامرين يترتب عليه هذا الثواب ايها الاخوه ان طلب العلم الشرعي ليس لمجرد العلم بحكم الله عز وجل وحكم رسوله لان هذا يحصل من المؤمن والكافر والذر والفاتر ولذلك ترى الكفار الذين درسوا الفقه الإسلامي ترى عندهم من علم الفقه ما ليس عند كثير من المسلمين المقصود من العلم العمل المقصود من العلم العمل وكل علم لا ينتج عملا فهو وبال على صاحبه لان هذا الذي تعلم ولم يعمل من أول واولى اهل النار بالعقوبه والعياذ بالله كما قال الناظر وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن فالعلم سلاح اما لك وإما عليك متى يكون لك إذا عملت به ويكون عليك اذا لم تعمل به قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم القرآن حجه لك أو عليك ولي وليس فيه قسمة ثالثة لا لك ولا عليك اما لك وإما عليك فإن به كان لك وإن لم تعمل به كان عليك ان عملت به في حق الله عز وجل في العبادة التي بينك وبين الله تبارك وتعالى ان عملت به فيما بينك وبين الناس من المعاملة والخلق وغير ذلك فأنت موفق والعلم حجه لك وإن كانت الأخرى فقد فقد جانبك التوفيق وصار العلم ودان عليك ايها الاخوه انه يجب على طالب العلم مراعاه ما يأتي الاول حسن النيه حسن النيه في طلب العلم لان يكون بقصر... يقصد يكون قصد الانسان في طلب العلم انكثال أمر الله عز وجل ورجاء ثوابه. هل أمر الله بالعلم؟ الجواب نعم أمر الله بالعلم بأعظ الأشياء قال تعلم أنه لا إله إلا الله واستاثل لذنبك المؤمنين والمؤمنات وقال عز وجل قل هل يستم للذين يعلمون والذين لا يعلمون وقال تعالى يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجاء وهذا حسن على العلم فتمي بطلب العلم امتثال امر الله اخواننا اذا نويت بطلب العلم امتثال امر الله ماذا سيكون طلب العلم يكون عباده تتقرب به الى الله تقلب صفحات الكتاب فانت في عبادة تلب المهندس مسدده هو من فعل لل كان العلم بهذه النيه فلا يدين شيء كامل كامل بطلب العلم رفع الجهل عنك اولا وعن الناس ثانياً يا عبد الله الصريح وعن الناس ثانياً كيف عن الناس اولا لأنك خلقت جاهلا كما قال عز وجل والله أخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وانت تريدك الآن ترى أنك كلما جلست إلى عالم أو راجعت كتابا ازداد علم أليس كذلك؟ طيب بي. فتمل بطلب العلم رفع الجهل عنك وعن نفسك لان رفع الجهل هو العلميون الاستغاث به ولذلك تجد اكثر الناس انشراحا الصدر هم اهل العلم ثالثا ان تم سمايه يعني حفظ الشريعه لان الشريعه المحفوظه بالكتب المسطوره وكذلك بالقلوب فتنوي حفظ الشريعة من أن تضيع لا تبث تابث بالنحية لأنها إذا لم يتجه إلى العلم ضاعت الشريعة عرفت يا أخي تنوي حفظ الشريعة يعني ان تحفظ الشريعه الا تغير تحفظها بالصدر تحفظها بالورق بالكتاب لانه اذا لم يتعلموا ما اطاعه الشريعه ثم اعلم ان حفظ الشريعه كما يكون بتقييد المعلومات يكون كذلك بتطبيق المعلومات انتبهي هذه المشكله حفظ الشريعه يكون بتطبيق المعلومات ولهذا لو سالت هل نسيت من الشهوه الأول والأخير أجواب لا لما لأنك تقرؤون في اليوم والليل أزه مرات فهذا حفظ حفظ الشريعة الرابع أن يمي بذلك حماية الشريعة لا فيما في زمن تكثر فيه بثن كميات الشريعة غير حفظ الشريعة كمياتها هو هي الدفاع عنها ورد كيدي الكائدي وإبطاء فده المبطلين وما أشبه ذلك لأن الشريعة لا تخمى إلا بأصحابها برجالها كما أن الديار لا تخمى إلا بشجعانها أرأني لو ان رجلا مبتدعا قام بمكتبه فيها من كل زوج من كل كتاب زوجات فيها علوم كثيره وقام يتكلم بالبدعه ويقررها ويؤكدها وليس عنده الا الكتب وطلاب علم المبتدئون يغترون بقوله هل يمكن لهذه الكتب السلفيه ان تدافع هجين يا لا يمكن لكن لا هناك طلب عنك ان يدافع اذن ان الدفاع عن الشريعه كما لون المجاهدين الدفاع عن بلاد الاسلام لان شريعةك الاسلاميه مستهدفه منذ بلغ نجم نورها وهي مستهدفه الى اليوم واليوم أشد وأشد ليش؟ لأن الدول المتحذرة وهي المتخلفة في الواقع تخاف من الإسلام خلطا شديدا ولهذا يغفر عن بعض ذو انه أنه قال لما فكت الله الاتحاد السوفيتي قال الآن اصطرح من الشيوع لكن بقي علينا العدو الأكبر ألا وهو؟ الإسلام ولذلك الآن تجدون حمايتهم من ومساعدتهم ضد المسلمين وكذلك مساعده لهم هذا الشيء يعرفون التبعى الأخلاق وهم يبقون سمومهم في الأمة الإسلامية من كل ناحية تارك بالشبه وفارت بالاخلاق بالأخلاق وتارك بالمعاملات الغبوية وما ومعشق ذلك النافل اليوم في إحناها في ضرورة الإحناة الشريعة. فهذه ست أشياء كلها تدور حول إيش الإخلاص بطريقين. قال الإمام أحمد رحمه الله العلم لا يأذن شيء لمن صحت نيته. شف ذا شيء أي شيء لمن صحت نيته. قالوا كيف يا أبا عبد الله قال ينهي رفع الجهل عن نفسه وعن غيره وهذا جزء من, من اخلاص النيه هذا واحد ان نرمي بقلب العلم ايش اخلاص النيه ويتضمن كل اشياء ست طيب ثانيا ان يعمل بعلمه على طالب العلم ان يعمل بعلمه يعني هذا ثمره العلم وهو الان قد امسك بالحجه الا كم ان له وان عليه فليعمل واعلم واعفو ويا ايها الشباب انك اذا عملت بالعلم لست ايمانك وجدت اجرا وجدت قبولا عند الناس قال الله عز وجل والذين اهتدوا زادهم هدى واثانوا تقواهم زادهم هدى العلم علما واثانوا تقواهم اي عمل صالح كلما عملت بالعلم وفرحت بمسألة تعرفها عن كتاب الله وسنه رسوله ثم عملت بها ازددت علما وايمانا وقبولا عند الناس وفتاة من الإثم أعمل بالعلم أرأيت الرجل يعرف أن غيبة حرام أنت لا تعرفني ولكن اقصى الناس هل انتفع هل أنت فاعل لا اذا علمه رغب عليك لا أنت أن تعمل بالعلم اسال الله أن يرزقني ويأكل الناس وإلا خسرت وفقدت تفائدك لنفسك إذا عملت بألمك صلت منفوقا عند الناس صلت منفوقا عند الناس وقبل ما وعرفوا ان دعوتك صحيحه وانك تفعل ما تقول وهذا شيء مشاهد لو أنا رجلا حذر الناس من اسفل الثلج من اسفل الثلج ومسلم التوبه جاء بالادله والنصوص البينه الواضح وقبو الناس لكن هل قبولهم لها كقبولهم اياها من رجل مستقيم انا بشكل ملتزم غلط لان كلمه ملتزم عند الناس يعني مستقيم غلط لا تبغال فلان ملتزم قل فلان مستقيم لتوافق الكتاب والسنه قال الله تعالى ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ولم ثم كذبوا وقال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم قل في الاسلام قولا لا اقول لا اسال عنه احدا غيرك قال قل امنت بالله ثم استقيم أقول هل يقبلون من هذا الرجل الذي حذر من اسباب الثوب وهو مسكن فقبله من رجل حذر من اسباب الثوب وهو لا يسكن أجاب لا فاذا اردت ان تنجو بعلمك من اثم وأردت ان يقبل الناس علمك فاعمل ذلك حتى تكون اول من يطبق ذلك ولهذا يا جماعه التطبيق العملي اقوى تاثيرا من القول بالنساء اقوى بكثير أغرب لكم مثلا أو مثلين أو ثلاثا في صيح حديديا لما قرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحلل يعني المشركين صدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتمام العمره فقرر أن يتحلل أمر الناس أن يحلقوا أمرهم أن يحلقوا ويتحلل لكن ساره من تصيب شيء ترددوا لعلهم الجون ان يلصق الامر يعني النبي صلى الله عليه وسلم احيانا يأمر بأمر ثم اذا رجع فيه امر بعيده فغضب عليه الصلاه والسلام دخل على ابن سلمه ووجدته متغيره زوجة. وكانت من أعطى للمساق وصارت وشي يغيرت كان أمرتهم من يحلقوا ولم يفعل أو كلام هذا معناه قالت أتريد أن يفعلوا وقال نا أتأخرج أخرج لهم الآن وابعد الحلاق فليحلق خرج وجعله الحنا حله فصار الناس يكاد يقتل بعضهم بعضا أيه نحن اولا سبحان الله ليش <تصفيق> السبب صار صاروا في ركاب يشقون القول النحر الثاني في حجه الوداع امرهم امر من الناس الذين ان يجعل حجه عمره او هو امره فرجعوا في ذلك حتى قال القيام مستحيل من قال أرسل كله مثل المرض حتى من نساء قال حتى من نساء قال وحذوا لنا وذكر احد يقصر من ليا قال نعم جعلنا جمال, جمال. فلما رعاهم يعني يمسك المفوسين قالوا لو يستقضيك للعنبيل مستدورد ماسقهم ولا يحواج معهم لكن منع الله من أن يسأل ما أمرهم به منعهم من ذلك ايش سوق الهجم ويذكر المشيخ الشيخ من الجميع رحمه الله لما دخل لما حاطر الكتار في وكان في رمضان قال للجنة الأخضر أقوى لكم صحيح رجل الرجل هل هذا صحيح من له إلا لا إلا زي المثال أه <تصفيق> <تصفيق> كيف فإنه أقوى لكم فتردد بعض الناس وسال بعض الائمه كان يذكر ولا يذكر ينتي مرضى ولا على ولا على تفتر اخذ خبزه وجعل المخبز ضوء المقاتلين وياكلهم كل دار في الماجر ان ينتهم كده جواب الافتار وما قال صحيح من فيه دنيك صلى الله عليه وسلم في غزوه الفتح وكان في رمضان امرهم النسخ منهم من افتر ومنهم من نسخ فلما قرض من مكه قال انكم ملاق العدو غدا والفطر اقوى لكم فافطروا فجعل السبب ايش التقوير على القتال؟ المهم يا أخواني أنكم إذا موتوا بعينكم صار ذلك أقوى لقبول قولكم واشد معمينة لقبوله والا تنقص قبول مثلكم لقد ما نقصتم من العمل الكريم اجتهد لا تقول يحفظنا المثلة الآن ومثلة الثانية ومثلة هذا طيب ولا شك ونحث عليه لكن نتكلم على ايش على الاخلاص والعمل على الاخلاص والعمل حتى لا صغير.